بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزن قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتن القرآن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 وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَنْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا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 وطعاما ذا غصه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولد شيبا السماء فطر به كان وعده مفعولا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفقر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء خذ الى ربي سبيلا ان هذه تذكره فمن شاء ربي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 من خير تجدوه تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله